בוקט שלוש. סלאטה. סלאטה. היכרות. אל שלום. מרחבן. שלום. مرحبا مرحبا من ما؟ كيف حالك كيف حالك أت من اروبا هل انت من أوروبا هل انت من أوروبا أت أمريكا هل انت من أمريكا هل انت من أمريكا؟ آاسيا هل أنت من آاسيا هل أنت من آاسيا بإزعمل الت في أي فندق تقيم في أي فندق تقيم كما مع رك منظمة ت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ كما زمان تشعر؟ كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ ها إم همكو متسخين بإنايخ؟ هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ ها إم تابخفشة؟ هل أنتم تمضون إجازتكم؟ הונה? (אומרת בערבית ומתרגם:) בואי לבקר אותי. (אומרת בערבית ומתרגם:) זו הכתובת שלי. (אומרת בערבית ומתרגם:) נתראה מחר? هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ أني متستئرت، يشلي تخنيات آخرات؟ يؤسفني، لقد أصبحت مرتبطاً بشيء يؤسفني، لقد أصبحت مرتبطاً بشيء شلوم إلى اللقاء إلى اللقاء لهترأות أراكم, أراكم قريبا نترأى بكرب إلى اللقاء قريبا, إلى اللقاء قريبا.